يا طول الزمان يا حسان يا يا غيمة وفاء نظرة حنين عشنا انتظار محرمان يا أبو علي طول الزنين يجمل وطن في كل زمان يجي معنا لو نختلف ما نختلف إنك أحن إنسان قلبك يمور تحت الجمور يشعلنا بالإيمان وبكل سنة محرم سنة يضوي على الأزمان تتأمّل قلوب الملأ بالعبرة والأحزان ننذر إلى مصابك نذور A SHOUK SOD morally Yubuqal w orad Rーチoni w caus chamado Daim malaki inu Mana exa me qismak yabar pi heißt ي يا من اسم الجن <تصفيق> وسط القلب والعين انت الاسم ما تنسى ما تنسى ما تنسى يا يا خارقاء هذا الوجود يلمع تمام ما على حدوك في كل دهار نلقى أثار من ثورتك وعظم خلوك أنت المهم مع نفتهم غيرك يا مثل القدر جن حق قدر يصعد على الاسوار ما ينهزم نهر العزم يتحدى كل النهار نتعلمك من ما تمك بالدم على النهار بين الردى وحلم الفداء في الثوار في النهار عشنا بين العزاب بين العويل لما النزف دمك عزف حرية الأوطان راسك فعد لله صعد وي ختمة sulma inna ala al wahda wa fa ya ni la sulma inna ala ya amen ya min jibal <تصفيق> أنت الأسهل مات النساء طول الزمن يحسن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حجم الشراف والعنف اسمك إلى العالم ضمار <تصفيق> من يوصله يا أبو علي يوصل إلى بر الأمار كل من ذراف دمع وعراف حبك يا نور العام من ينحشر يوم الحشر تحضر إليه يا تتغفلا وما تغفلا وتوفى له الدن بين اعتقاد هالمعتقد بين الامل والباء مثل الندى يبقى ندى وين اللي خدمني واه يا بين النجين الماعراف حبك يا ضي يوم العجل شانك جل من يوصل الاحباب انت الامل واسمك حمل للجنه اكبر با esmak jires osti qalb va alay inta